صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فموعدنا بفضل الله ومنه مع الحديث الثاني من هذه الأحاديث المباركة للسيد الحصور النووي رحمه الله تعالى يقول عن عمر رضي الله عنه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 قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأم ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبست مليا ثم قال يا عمر أو لبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا الحديث يسميه بعض أهل العلم بأم السنة كما أن أهل العلم يسمون الفاتحة بأم القرآن فإنهم يسمون هذا الحديث بأم السنة، لأن جميع السنة تعود إلى هذا الحديث. فهذا الحديث مع هذه الألفاظ الموجزة، ولكنها كبيرة المعنى قد اشتمل على الشريعة كلها، فاشتمل على العقيدة ببيان أركان الإيمان الستة، واشتمل على الشريعة. بذكر أركان الإسلام الخمسة وفيه الكلام عن السلوك والأخلاق بذكر الإحسان فقد اشتمل على الشريعة كلها فهو من الأحاديث الجامعة المانعة ولطول فوائده ندخل مباشرة في ذكر الفوائد الفائدة الأولى أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مجالسة أصحاب هذه الفوائد ذكرى الشيخ عندكم في الكتاب يعني الزيادة أكتبها فقط يقول أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مجالسة أصحابه وهذا الهدي يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ترون أنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيها أنه ينبغي للإنسان أن يكون ذا عشرة من الناس ومجالسة وألا ينزوي عنهم. يعني ليس لأنك طالب طالب علم تنزوي عن الناس تبتعد عنهم أبدا. إنما كما سأبين أن العزلة تكون بقدر وأن الاندماج مع الناس ومخالطة الناس تكون بقدر. فإذا وضعت هذه في موضعها فهذه السنة وهذا هو المطلوم أما أن تنفتح على الناس فتنسى نفسك أو أنك تنعزل عن عن الناس فتصاب بالوسوسة هذا ما لا يليق بك إذا كنت طالب علم ولا يليق بمسلم أصلا إذن من السنة أن تعاشر الناس وأن تصبر على أذاهم وهذا من الخير الذي علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة الثالثة يقول إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر فإذا عمر رضي الله عنه لفت نظره هذا الداخل بصفتين إحداهما صفة جبلية والأخرى صفة مكتسبة أما الصفة المكتسبة فهي في قوله شديد بياض الثياب وفيها فائدة أن طالب العلم إذا أتى معلما أو متعلما كحال جبريل عليه السلام يأتي في أحسن ثوبه وأحسن زيه يأتي في أحسن ثوبه وأحسن زيه لأن ليس من الزهد ترك اللباس الحسن هذا ليس من الزهد أبدا يعني ليس طريقنا هو طريق الصوفية الذين يقولون أن الزهد أن يلبس المتسخ من الملابس مثلا أو أنه يلبس المرقعة يقول كان في ثوبه كذا وكذا من الرقع كلما زادت رقعه كلما زادت تقوى ما الذي دل عليه هذا الفعل من القرآن والسنة إنما نقول أنه يأتي في أحسن ثوبه عمر رضي الله عنه يلفت انتباهه هذا الداخل عليه أنه شديد بياض الثياب والنبي صلى الله عليه وسلم دل أن من السنة لبس البياض فقال كما في الحديث الذي صححه الألباني من حديث ابن عباس البسوا من ثيابكم البياض إلبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ولذلك كان من السنة لبس القمص الأبيض هذا من السنة ومن السنة أن يكون نظيفا لا مانع أن يكون الملبس يعني رخيص الثمن ولكن ينبغي عليك أن يكون ثوبك نظيفا هذا تملكه هذا أمر مكتسب في يديك تفعله وهذا كما دل له أثر في الناظر إليك هذا له أثر في الناظر إليك أما الوصف الجبلي فقال شديد سواد الشعر في رواة ابن ماجه قال شعر الرأس إذا فجبريل عليه السلام دخل وهو تارك شعره وقد ظهر منه وهو شديد السواد يعني ننتبه إلى هذه الفائدة أنه لابد من نظافة الثوب وهذه سنة وهذا أمر يمدح أيضا صفة متحن فيه أنه شديد بياض الثياب فهذه صفة متحن قال بعدها من صفاته أيضا لا يرى عليه أثر السفر وهذا ما أدهشه يعني كيف يجمع الرجل بين أن يكون غريبا لا يعرف معناه أنه أتى من سفر بعيد وكذلك أيضا يدخل بثياب بيضاء شديدة البياض ليس عليها تراب ولا غبار ولا شيء وشديد سواد الشاعر ليس عليه غبرة السفر يقول لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد طالما أنه لا يعرفه منا أحد يبا مسافر فكيف يجمع بين هذه الصفات وهذه الصفات فعمر هنا ينتبه لهذه المسألة ولذلك يجب على المسلم أن يكون فطنا لكل ما يدور حوله طالما أنه أمر مستغرب إنما يعني, يعني يكون قوي الملاحظة قوية البديهة ولذلك شغل الصحابة وشغل عمر رضي الله عنه بهذا المنظر الأنيق للداخل مع أنه غريب مسافر فلم يظهر عليه أثر السفر يقول ومن فوائده أن الخلطة مع الناس أفضل من العزلة ما لم يخشى الإنسان على دينه فإن خشى على دينه فالعزلة أفضل يعني أنك تكون مع الناس في الأمور الواجبة أو المستحبة وفي بعض المباح إنما إذا تعدى الأمر إلى المحرم وإلى المكروه فاعتزل إذن تخالطهم في الجمع في الجماعات في طلب العلم في عيادة المريض في اتباع الجنائز في هذه الأمور إنما تبتعد عنهم في الأمور المحرمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري يقول والحديث طبعا رواه البخاري ورواه أبو داود يقول يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن يوشك يعني يقرب أن يكون خير مال الرجل في رواية عند أبي داوود مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال شعف الجبال هي أعالي الجبال ومواقع القطر يعني ومواقع المطر يفر بدينه من الفتن فهذا الحديث دل على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه يعتزل ياخذ هذا المال البسيط بعض العنزات ثم يصعد بها على شعف جبل أو يتتبع بها مواقع القطر حتى يعتزل الفتن فالمسلم مطالب أن يفر من الفتن ولا يواجه هذه الفتن مغترًا بقوة إيمانه فإن الفتن خطافة لا تتعرض للفتنة لأنك لا تدري لعل الفتنة تؤثر في قلبك لعلك أن تصاب بسهم من شبهة فلا تستطيع له رد فعليك أن تفر من الفتن فرارك من الأسد لا تقول أنا إنسان قوي الإيمان أنا أعرف قلبي أنا أعرف أبدا إنما فر من الفتن فرارك من الأسد وفيها أيضا أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يمكن أن يظهر للناس بأشكال البشر لأن جبريل عليه السلام أتى في هذا الحديث متمثلا في صورة رجل له هذا الوصف الذي ذكره عمر شديد سوادي الشعر شديد, شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر فظهر لهم ولكن من الذي قال لنا أن هذا جبريل يعني عمر ومن معه من الصحابة كما سأبين لم يعرفوا أنه جبريل من الذي قال لهم أنه جبريل الذي أخبرهم بذلك هو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى فأخبرهم أنه جبريل فتنتبه أن بعض الناس يأخذ هذه الفائدة فيشبه عليه يقول أنا أتاني بالأمس ملك فأخبرني بكذا وكذا وقال أنه سيساعدني في كذا وكذا السؤال من الذي أعلمك أنه ملك من الذي أخبرك الذي أخبرنا أن هذا جبريل هو المعصوم صلى الله عليه وسلم ولو لم يخبرنا ما علمنا فإذا هذا الذي يأتي يعني طيف في صورة رجل أو في صورة كذا يقول يعني أنا ملك وأتيت لأخدمك وأنت ولي الله وأنت كذا لا ينخدع لانه قد يكون جنا أتى لخداعه فليحذر الإنسان من هذا الواحي انتهى يعني أنا أذكر أن هناك بعض أهل العلم جلسوا في حجر الكعبة يتدرسون في مسألة فالمهم هي مسألة الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وظلوا يتباحثون ما معنى الآية وما هو مدلولها فالمهم بعدما اختلفوا طلع عليهم رجل فقال يا مشايخ أظن تعرفون القصة صحيح؟ طيب قال يا مشايخ انظروا الى الاسم الموصول قال فنظرنا فعرفنا الجواب فلما انصرف الرجل طلبنا فلم نجده فقلنا لعله ملك اتى يدارسنا طيب السؤال طب انت عرفت ان هو ملك منين الذي يخبر بان هذا ملك هو النبي صلى الله عليه وسلم الوحي المعصوم بعد الوحي المعصوم لا يمكن ان نقول ان هذا ملك وإلا في تلبيس إبليس على المتعبدين والمتزاهدين يذكر في قصة الحارس الكذاب أنه كان يخرج الذي كان دعا النبوة يخرج مع أصحابه فيشير إليهم إلى خيول عليها رجال من نور فيقول لهم هؤلاء هم الملائكة وهو كان مدعيا للنبوة وكان كذابا فلا نصدق مثل هذا إلا بالوحي المعصوم الفائدة السادسة حسن أدب المتعلم أمام المعلم حيث جلس جبريل عليه الصلاة والسلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة يعني قال فجلس إلى النبي إلى النبي يعني أمامه صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يجلس الطالب بجوار المعلم أو خلفه ليكون الإقبال بينك وبين المعلم على جهة الإقبال المطلوب يعني ما تجلس بجواره ولا خلفه إنما الجلوس يكون أمامه ونحن نعذركم اليوم لأنكم ما تعلمتم هذه قبل ذلك إنما الصحيح أنك تجلس أمامه لا تجلس لا بجواره ولا خلفه من هذه الفائدة حتى أن بعض أهل العلم يزيد أن من أدب المتعلم أنه يغطي رجليه أمام شيخه طبعا اللبس بنطلوم مش مش مشكلة أنا أقول أنهم يذكرون ذلك يعني تخيل يعني أداب المتعائلة إلى مثل هذه الأمور طبعا نحن نجل الآن من يعني يمدد رجليه ومن يجلس يعني متكئا والمسألة يعني إيه؟ فإن الله وإن الله راجعون قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه يقول هنا أسند ركبتيه إلى ركبتيه أي ركبة جبريل عليه السلام إلى ركبة المصطفى عليه الصلاة والسلام وهذا فيه فائدة فيه الإقبال على العالم والقرب منه عند المحادثة لأن يحتاج إلى رفع صوت أو إيذا لا يحتاج إلى رفع صوت إنما يقبل عليه فيقبل عليه واذا يحفظوا هذه القاعدة يقولون أن من احترم احترم ومن أقبل أقبل عليه ولا يستفيد طالب العلم من المعلم بمثل الأدب من احترم أحترم ومن أقبل أقبل عليه ولا يستفيد طالب العلم من المعلم بمثل الأدب وذلك كان شيخنا حفظ الله قد وضع قواعد لطلب العلم فقال منها أن العلم علم بلا أدب كنار بلا حطب علم بلا أدب كنار بلا حطب ولذلك إذا رأيت الرجل على شيء من العلم وهو ليس بمؤدب فاعلم أنه لم يستفد من علمه شيئا لأن الله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء هم أهل الخشية وقال تعالى والراسخون في العلم لم يقل الراسخون بالعلم الراسخون بالعلم يعني لو أن إنسان استزاد من العلم يصبح له رسوخ فيه إنما الآية تقول والراسخون في العلم أي أنهم أهله وأي أن أنهم يعني قد اختلطوا به فصاروا يعني منه وهو منهم يقول ووضع كفيه على فقه لذلك احذر يقول أن من احترم احترم ومن أقبل أقبل عليه ولا يستفيد طالب العلم من المعلم بمثل الأدم ولذلك احذر طائفة السبابة والشتامة هؤلاء الذين يلتزمون الجرح يقولون نحن أهل الجرح والتعديل وهم أهل الجرح والتجريح ليس عندهم تعديل إلا لأنفسهم يعني يتكلم أنه شيخ الإسلام طب البائي الباقي مجروح ما بين مبتدع وما بين كذا حتى وصلنا إلى الطبعة الرابعة في الطبعة الرابعة أن يقولون فلان ضال مضل مبتدع أظن الرابعة تبقى مفترى أو شيء من هذا القبيل فصار الطبعة الرابعة ما كان يعني كانوا يكون فلان ضال فلان ضال ثم زادت الطبعة الثانية الثالثة الرابعة توينتم يعني انشغلوا بعيوب غيرهم عن عيوب أنفسهم والله عز وجل يقول والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم فصفها بالعفة مع أنها كافرة قال ومن أهل الكتاب من أنت أمنه لا يؤديه ومنهم من أنت أمنه بدينار بدينار لا يؤدي إليه وومن من أمنه يؤديه إليه فالتأدية هنا وصفهم بالأمانة مع أنهم أهل كتاب كفرة قال هؤلاء عندهم أما بعضهم عنده أمانة أما هؤلاء يقولون لا أبدا نحن نجرحه حتى فصارت هناك مشانق التجريح مع أن نيو سلم نهى عن سب الديك وقال لأنه يوقظ بالصلاة فنهى عن سب ديك وهو حيوان لأنه يوقظ بالصلاة فما بالكم بمن دل الناس على الخير من أجل أنه يعني في بسألة يعني وقعت منه كما تقع من غيره ولكل يعني فرس كبوة ولكل عالم زل ما أحد يسلم أبدا ليس هناك معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فانتبه وابتعد لأنه لا عذر للمجرح إذا وقف أمام ربي فقال لما فعلت ذلك وكان مقطئا يعني أذكر أن هناك رجل يسمى محمد بن عبد الله الزبيري الزبيدي هذا الرجل ألف كتاب التنبيه في فقه الشافعية في 24 مجلد قالوا وسافر ودرس وفعل وفعل ولما مات اندلع لسانه وسود دلع يعني سقط لسانه على شفتيه وسود فقالوا إن ذلك من وقوعه في محي الدين النووي كان يظل يقع في الشيخ النووي طب أنت تقع في ليه يعني ارفع رايتك وأبل ما عندك من الحق وانطلق إنما تظل يعني تقع في هذا تقع في هذا الأمة تحتاج إلى بناء لا تحتاج إلى الهدم إنما تحتاج إلى من يبني الآن من يعلم الناس أمر دينهم إنما يعني الحرب يعني حرب على إخوانه سلم لأعدائه نسأل الله العافية قال ووضع كفيه على فخذيه وضع كفيه على فخذيه كفي من على فخذي من؟ هنا اختلف أهل العلم فبعضهم يقول أن الضمائر تعود إلى جبريل عليه السلام أي وضع كفي نفسه على فخذي نفسه ووضع كفيه أي جبريل عليه السلام وضع كفيه على فخذي على كفي نفسه وبعضهم قال وضع جبريل كفيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التأويل الثاني أظهر لأنه يساند الحديث الصحيح عند النسائي قال ووضع يده أي جبريل عليه السلام على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الرواية ظاهرة أنه وضع كفي نفسه جبريل عليه السلام على ركبتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفائدة السابعة جواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه لقوله يا محمد وهذا يحتمل أنه قبل النهي أي قبل نهي الله تعالى عن ذلك في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لأن الآية فيها تفسيرا التفسير الأول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أي عليكم أن تبجلوه وأن تسودوه وأن تحترموه الاحترام الكامل فلا ينادي أحدكم عليه بمثل ما ينادي على أخيه يعني لا يقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقال يا أبا القاسم إنما يناديه يا رسول الله يا أيها النبي كما ناداه الله عز وجل في كتابه هذا هو التفسير الأول التفسير الثاني أي لا تظنوا أن دعاء النبي على أحد منكم كدعاء أحدكم على أخيه فإن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب وأما أنتم فلستم كالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا طيب طيب يبقى يا محمد التي قالها جبريل عليه السلام كيف نمررها هو قال شيخ يحتمل أنه قبل الناه يبدأ احتمال الأول الاحتمال الثاني أن هذا جرى على عادة الأعراب الذين يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينادونه باسمه يا محمد وهذا أقرب من الأول لأننا في الأول لا نعرف التاريخ فلا نعرف الناسخ من المنسوخ أيما كان الأول لا ندري فيبقى التفسير الثاني أولى وأقرب هناك تفسير ثالث وهو أقرب إلى نفسي وذكره بعض أهل العلم أن هذا مختص ببني آدم وليس مختص بالملائكة يعني جبريل يأتي يقول يا محمد إنما أنت متلش يا محمد صلى الله عليه وسلم للناهي عن ذلك يبقى عندنا ثلاث تفسيرات لهذه الكلمة أو ثلاث تأويلات الأول أن هذا كان قبل النهي وقلنا أنه ده بعيد لأننا لا نعلم التاريخ لأن عشان أقول ده قبل ده لابد من, من العلم بالإيه بالتاريخ حتى أعلم أن هذا ناسخ وهذا منسوخ وهذا لا نعرفه الثاني أن هذا على عادة الأعراب وجبريل عليه السلام جاء في هذه الأيام متخفيا حتى لا يعرفه الصحابة في بادي الأمر التفسير الثالث أن هذا مختص ببني آدم وليس مختصا بالملائكة وهو أقرب إلى نفسه لأنه قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم إيبقى خرج منها الملائكة يقول الفائدة الثامنة جواز سؤال الإنسان عما يعلم من أجل تعليم من لا يعلم يعني هي الكلام ده إنسان يعلم مسألة فيسأل عنها الشيخ حتى يفيد غيره قد أمر أنا الآن على الحديث فأترك فائدة مهمة جدا. فيأتي أحدكم يسأل يقول أن في هذه المسألة أليس فيها فائدة؟ فأتذكر قل نعم فيها فائدة. فيتعلم الآخر فيكون هو متسببا في التعلم يعني جبريل عليه السلام يعلم إجابة هذه المسائل ولذلك في كل مسألة يقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقت. فأتى لياسأله يسأل لماذا ليتعلم الصحابة إذن هو لم يسأله متعنتا إنما سأله ليعلم غيره شوف معين الظاهر واحد ولكن النية تفترق صحيح ولا لا بعد الطلبة يقرأ مسألة يظن أن الشيخ ما مر عليه يقول يا شيخ المسألة الفلانية فيأتي متعنتا لكي يثبت أنه يعني حصل شيء واضح فإذا أجابه الشيخ بلا أدري قال يا سلام الشيخ لا يدري وأنا أدري فنفسه تغلبه ولعزو بالله إنما إذا أتى ليسأل عن مسألة ليتعلم غيره فهذا لبأس به كما فعل جبريل عليه السلام أما سؤال المتعنت يعني يسمونه سؤال فرد العضلات يأتي بأغلطات أو يأتي بأشياء معضلة فإذا قال له الشيخ لا أدري يعني قال شوف الشيخ لا يدري نقول أن من قواعد الفتوى السلفية وهذا زيدا علماء السلف من أول الصحابة إلى عصرنا قول لا أدري ولذلك يقولون أن من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله الإنسان الذي يجيب في كل مسألة أنت تسأل والشيخ يجيب في كل مسألة أبدا ما أحد عنده هذه المسألة إنما بعض المسائل يقول لا أدري وأنا متوقف وعندي هذه المسألة محل بحث إنما بش كل مسألة يجيب لو أجاب في كل مسألة أصيبت مقاتله ولذلك عبد الله, عبد الله بن عمر يسأل في مسألة فيقول لا أدري فيقول له السائل أن صاحب رسول الله وتسأل في مسألة تقول لا أدري فالتفت إلى نفسه وقال سئل أبو عبد الرحمن عن مسألة فقال لا لما لا يعلم لا أعلم ثم قبل يد نفسه يريد أن يشجع نفسه أنه فعل فعلا هو الصح صحيح إنما أن تفتي بأن تتكلم على الله بغير علم هذا من أبطل البطل بل هو من أشر الذنوب عند الله بل هو أشد جرما من الشرك بالله والعياذ بالله والدليل على ذلك قول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن فبدأ بهذه والإثم والبغي بغير الحق هذه الثانية وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا هذه الثالثة ثم ربع بأشدها جرما قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فانتبه كذلك أيضا الأسئلة اللي فيها أغلطات زي مثلا بعضهم يسأل ما اسم زوجة إبليس يقول إبليس له زرية طب اسم زوجته إيه هذا سؤال يعني سؤل الأعمش هذا السؤال فقال ذاك عرس لم أشهده أنا ما حضرتش الفرح لم يرسلوا لي بجواب دعوة أعرف العروس يعني. وسأله بعضهم قال يا إمام نعلم أن الحصى إذا خرجت من المسجد تصيح حتى ينشق حلقها أنت طالع كده جت حصوية في رجلك طلعت برا المسجد تتنى صيح حتى ينشق يعني ترجع إلى المسجد مرة أخرى فقال دعها حتى ينشق حلقها قال أولها حلق قالوا أو من أين تصيح تبتقول لي بتصيح حتى ترجع طب أعرف منين برضو من الأسئلة المتعنتة رجل يسأل إمام أبا حنيفة يقول له يا إمام إذا نزلت في البحر لأغتسل أتجه إلى القبلة أم أستدبرها أستقبل ولا أستدبر قال الأولى عندي أن تستقبل ملابسك حتى لا تسرق هذا الأولى فيتعنت في السؤال ما في وقت لتها يقول ما اسم الكلب وما نوع الذي كان مع أصحاب الكف. السؤالة متعنتة يعني هذه لا فائدة منها الفائدة التاسعة بيان أن الإسلام له خمسة أركان لأنه سلم أجاب بذلك وقال الإسلام أن تشهد إلى آخر ما ذكره صلى الله عليه وسلم الفائدة العاشرة أنه لابد أن يشهد الإنسان شهادة بلسانه موخنا بقلبه أن لا إله إلا الله إذن الشهادة الشهادة تكون عن علم كلمة شهدة بمعنى أقر عن علم ويقين لو أتيت بك وقلت لك تعالى اشهد في القضية الفلانية إذا كنت شاهدا فلابد لك من, إيه؟ من من العلم ثم تقر بما علمته صحيح فالشهادة أن تشهد أن لا إله إلا الله معناها أن تعلم وأن تتيقن أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى ثم تقر بلسانك أنه لا إله إلا هو وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ولذلك يقول أهل العلم أن من شروط الحكم عن الرجل بالإسلام أو على الرجل بالإسلام أن ينطق الشهادتين بلسانه مع قدرته يعني لو أن واحدا علم أن الإسلام هو الحق وقال أنا متأقن أن الإسلام دين الحق ولكنه قلنا له قل لا إله إلا الله ما نطق هل هذا مسلم؟ هذا ليس بمسلم لماذا ليس بمسلم؟ لأنه لم يشهد فالنطق بالشهادتين مع القدرة شرط من شروط صحة الإسلام ولذلك أبو طالب كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل كل كلمة أحاج لك بها عند الله فلم يقولها فمات والعاذ بالله كافرا إبقى كلمة شاهد معناها أقرب لسانه مع علمه ويقينه فإذا لم يكن هناك علم ويقين في قلبه ونطق بالشهادة عصم دمه عصم دمه وماله ولكنه صار منافقا لأن المنافقين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قالوها بألسنتهم ولكن لم تقع في قلوبهم فعصموا الدماء والأموال ومع ذلك هم عند الله كفر في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله إذن لابد في الشهادة أن تعلم أنها علم القلب وتيقن مع الإقرار باللسان فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حقا إلا الله فتشهد بلسانك موقنا بقلبك أنه لا معبود من الخلق من الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين أو الشجر أو الحجر أو غير ذلك حق إلا الله وأن ما عبد من دون الله فهو باطل لقول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير في بعض روايات هذا الحديث قال أن تشهد أن لا إله إلا الله في رواية أخرى عند مسلم من حديث أبي هريرة قال ما الإسلام قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا إذا أن تعبد الله هذا معنى إثبات العبادة لله وحده لا تشرك به شيئا لا شركا أصغر ولا أكبر ولا رياءا شيئا نكرا في سياق النفي فتفيد العموم أو في سياق النهي فتفيد العموم أي أي شيء سواء كان نبيا وليا حجرا شجرا جنا ملكا كل هذا لا تشرك بالله به شيئا طبعا لا تشرك به شيئا تمر معكم في كتاب التوحيد بعد ذلك كثيرا فانتبهوا إلى النفي الذي فيها لا تشرك اكتب لا تشرك به شيئا بسرعة شو الوقت اكتب على كلمة تشرك فيه مصدر وهو نكره فيفيد العموم لأن الفعل الفعل المضارع يجتمل على حكتين المصدر, والحد... وال... والف... المصدر والزمن اللي هو الحدث والزمن لا تشرك يدل على الشرك ويدل على زمانه اللي هو زمن الفعل المضارع أنا قلت اكتفوا إيها مصدر وهو نكرة والنكرة المنفية تفيد العموم يعني لا تشرك معناها أي أنواع من الشرك سواء كان أكبر أصغر شرك الرياء وإذا قلت لك أن هذه الكلمة دلت على نفي الشرك بأنواعه إزاي الكلام ده تقول لأن تشرك فعل مضارع فيه مصدر مستكن فيه فيه مصدر وهذا المصدر نكر في سياق النهي فيفيد العموم لأن النكرات هذه قاعدة النكر في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام في العموم وكلمة شيئا أيضا نكره فتنفي أن تشرك مع الله غيره أي أحد سواء كان ولي نبي حجر شجر كما جن ملكا كما قدمت إذا فتفسيرها تفسير لا إله إلا الله أنك تعبد الله لا تشرك به شيئا أنك تثبت العبادة لله وتنفيها عما سواه يعني كلمة التوحيد تشتمل على نفي و... وإثبات فمن أثبت ولم ينفي لم ينفي الشركة يعني من قال الله إله هل هذه تسوي لا إله إلا الله لا لأنه أثبت الألوهية لله وهذه لم تنفي قوله الله إله لم ينفي أن هناك آلهة أخرى وإلا الله هذا إثبات العبادة لله ونفيها عمن سواه فالذي ينفي الإلهية يعني يعطل تعطيلا محضا والذي يثبت ولم ينفي هذا لم ينفي الشرك، أي لم ينفي الشرك مع الله عز وجل الفائدة التي بعد ذلك أنه جمع الشهادتين قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في ركن واحد وذلك لأن العبادة لا تتم إلا بأمرين الإخلاص لله وهو ما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو ما تضمنته شهادة أن محمدا رسول الله ولهذا جعله من يصل مركنا واحدا في حديث ابن عمر في حديث بني الإسلام على خمس وسيأتي معنا الفائدة التي بعد ذلك يقول إقامة الصلاة إقامة الصلاة أن يأتي بها مستقيمة حسب ما جاء به الشرع وإقامتها بأمرين الأمر الأول المداومة والمحافظة عليها والأمر الثاني إتمامها على وجهها هذه إقامتها قال وإيتاء الزكاة إيتاء الإيتاء بمعنى الاعطاء وإعطاؤها يكون إلى مستحقيها والزكاة طبعا معلومة وصوم رمضان الصوم معلوم هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ورمضان معروف أنه الشهر الذي بين شعبان وشوال قال وحج البيت الحج بمعنى القصد والبيت والحج طبعا ده في اللغة في الشرع قصد مخصوص لأداء القرب ومنها حج البيت أو قصد البيت على جهة التقرب والطاعة يعني يقصد البيت الحرام على جهة التعبد لله بأداء مناسك الحج قال إن استطعت إليه سبيلا قيده بالاستطاعة لأن الغالب فيه المشقة طب لماذا لم يقل في الصوم إن استطعت وفي الصلاة إن استطعت نقول لأن الغالب في الحج هو المشقة وإلا فجميع الواجبات يشترط فيها الاستطاعة لقولي تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ومن القواعد المتقررة عند أهل العلم أنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة يعني إذا كان هناك واجب والإنسان عجز عنه نقول أنه ليس بواجب عليه وإذا كان هناك محرم وأنت اضطررت وحد الاضطرار هو فقدان النفس أن يفقد نفسه وأن تسوء حياته أو أن يفقد بعض أعضائه هذا حد الضرورة أو يفقد أحد الكليات الخمسة هذا وحد الضرورة هذا وحد الضرورة الفائدة التي بعد ذلك وصف الرسول الملكي للرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم بالصدق قال له إيه صدقت لأنه قال أنه كان يسأل قال أخبرني ثم قل صدقت فقول أخبرني فيه فائدة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالخبر يعني هل نقول أن النبي مشرع مسألة عند أهل الأصول نقول أن النبي مشرع نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع بمعنى أنه يأتي بالخبر يأتي بالخبر فيشرع للناس بخبر الله عز وجل أو بإخباره عن الله عز وجل هذا معنى أن النبي مشرع الفائدة التي بعد ذلك أن الإيمان يتضمن ستة أمور الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره الفائدة التي بعد ذلك التفريق بين الإسلام والإيمان وهذا عند ذكرهما جميعا فإنه يقصد بالإسلام أعمال الجوارح، ويقصد بالإيمان أعمال القلوب فيقولون أن الإسلام هو عمل الظاهر والإيمان هو عمل الباطن ولذلك يقولون هم من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت ولكن لابد أن نضيف عبارة هنا مهمة كثير ما يخطئ فيها من يتكلم عن الإيمان والإسلام اكتب عندك الإسلام لا يصح من العبد إلا إذا كان معه قدر مجزء من الإيمان الإسلام لا يصح من العبد إلا إذا كان معه قدر مجزء من الإيمان يعني أمنا بقول أن الإسلام في الحديث هو العمل الظاهر والإيمان هو العمل الباطن معناها أن هذا العمل الظاهر الذي هو الإسلام فيه جزء مجزء من الإيمان الذي هو عمل الباطن وإلا نحن تكلمنا عن كلمة شهد صحيح ولا لا؟ قلنا شهد معناها إيه؟ علم فأقر تيقن فأقر صحيح ولا لا؟ فإذا هناك عمل باطن لابد أن يكون مع الإسلام بنسمي القدر المجزئ من الإيمان وإلا لو أنه شاهد دون أن يكون هناك قدر مجزء من الإيمان بالله وملائكته وكتبي ورسلي واليوم الآخر القدر خير وشر ديب إسلام ده إسلام مين؟ إسلام المنافقين ولذلك نقول أن الإسلام هو العمل الظاهر نعم ولكن معه قدر مجزئ من الإيمان أذن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا أن الإسلام لا يصح من العبد إلا إذا كان معه قدر مجزئ من الإيمان طب على هذا الكلام وأنتم قلتم إذا أتى الإسلام والإيمان صار كل له معنى نقول نعم الإسلام هنا معه قدر مجزئ من الإيمان فيكون الإيمان المذكور في الحديث هو الإيمان الواجب أو الإيمان المستحب يعني المقصود بالإيمان هنا ليس هو الإيمان الأصل الركن اللي هو الإيمان القدر المجزئ الأصلي ولكنه الإيمان الواجب أو الإيمان الكامل كمال وجوب أو كمال استحباب الفئلة التي بعد ذلك أن الإيمان بالله أهم أركان الإيمان وأعظمها ولهذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن تؤمن بالله والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته ليس هو الإيمان بمجرد وجود الله عز وجل إنما يتضمن هذه الأمور الأربعة أن تؤمن بوجود الله وأن تؤمن بربوبيته بأنه هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر للأمر والمالك والذي له الملك والملكوت وأنه السيد الذي يشرع الذي له حق الأمر والنهي وكذلك أولوهيته أن تؤمن أن العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل كما قال تعالى أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة وأن من بأسمائه وصفاته من فوائده إثبات الملائكة ومنها وجوب الإيمان بالكتب ومنها وجوب الإيمان بالرسل ومنها وجوب الإيمان باليوم الآخر واليوم الآخر هو يوم القيامة وسمي آخرا لأنه آخر المطاف للبشر ولذلك هذا فيه دليل على أن قول من يقول انتقل فلان إلى مثواه الأخير يقصد القبر أن هذا كلام خطأ بل هو كلام يعني كفري لأنه فيه نفي لليوم الآخر إذا قلنا أن القبر هو المثوى الأخير فماذا يكون يوم القيامة والجنة والنار فيه أيضا وجوب الإمام بالقدر خيره وشره وهو طبعا الأربعة مراتب تفصيلها تجدونه في الشرح القديم يعني الشرح الماضي وستأخذونه في كتاب العقيدة ولذلك أنا أعرضت عنه حتى لا أطيل عليكم ولكن يأتي هنا سؤال وهو هل في قدر الله شر يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالقدر خيره وشره فهل في قدر الله شر نقول إن القدر يطلق على معنيين المعنى الأول فعل الله عز وجل يعني التقدير تقدير الله عز وجل وهذا التقدير كله خير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك يعني لا ينسب إلى فعل الله شر وقال الله عز وجل بيدك الخير فالله عز وجل بيده الخير ولا ينسب إليه الشر أي إلى فعله إبدا الأمر الأول أن القدر يطلق على التقدير الذي هو فعل الله عز وجل فعل الله كله خير والأمر الثاني والمعنى الثاني يطلق على المقدور أي الشيء الواقع على العبد فهذا الشيء الواقع على العبد إما أنه يلائمه وإما أنه لا يلائمه فإذا كان يلائمه يعني رزقت مالا رزقت ولدا رزقت صحة رزقت زوجة رزقت علما هذا يلائمك أم لا يلائمك وهو بقدر الله فحده الشكر النوع الآخر وهو المقدور المؤلم الذي لا يلائم الإنسان أصبت بمرض والعزب بالله. يلائمك ولا لا لا يلائمك تتمنى زواله فحده الصبر فهذا أيضا قدر الله عز وجل أي المقدور الذي أوقعه بك فقدر الله أي فعله خير لأن فيما يؤلمك خير لك أيضا من جهة أخرى يعني ينزل بك المرض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ساعات المرض تكفر ساعات الخطيئة أنت أزنبت ساعة عصيت ربنا ساعة ومرضت ساعة هذه الساعة تكفر هذه الساعة ده فضل ولا لا إبا فضل ولذلك أهل البلاء يتمنون أنهم لو يعني قرضوا بالمقارد في الدنيا وعذبوا بالبلاءات حتى يذهبون في الآخرة لا لهم ولا عليهم فهذا فيه خير لأنه يعني بالنظر البعيد يكون خير مع أنه مؤلم لك يبقى هو شر بالنسبة لك أي من ناحية إيلامه أما من الآثار المترتبة عليه مع الصبر ومع عدم التصخط يكون خيرا لك بإذن الله عز وجل ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة قال العلم يقولون أن في هذا الحديث بشرة بشرتان البشرة الأولى وليس عليه خطيئة أي أنه هذا البلاء محصة أزال كل ذنوبه البشرى الثانية في قوله يمشي على الأرض أي أن البلاء لم يهلكه إنما عوفي بعدها وهذا يعطيك أمل أنك إذا ابتليت أن الله سيعافيك وأنك ستعود إلى عافيتك تمشي مرة أخرى الفائدة التي بعد ذلك بيان الإحسان ولما سنب صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كأنك تراه هذه عبادة رغبة وطلب فإذا لم تحسن هذه فهو يراك هذه عبادة خوف وهرب من عذابه يبقى إذن الإحسان مقامان المقام الأول عبادة رجاء أن تعلم أن الله يراك فتطلبه بعملك أن تعلم أنك تراه يعني زي ما أبين دلوقتي تشاهد صفاته فتعبد الله هو يسمعك فتتكلم بكلام الخير هو يراك فلا يراك على معصية هذه عبادة الطلب والرجاء فإن لم تحسن هذه فاعبده العبادة الأخرى وعبادة كأنه يراك فهو يراك فلابد أن تخاف منه سبحانه وتعالى ألا يراك على شيء من المعاصي والعاذ بالله فهنا كأنك تراه يعني تشاهد أسمائه أثار أسمائه وصفاته أن يعلم أن الله سميع فإذا تكلم بكلمة علم أن الله يسمع فيشاهد أثر الصفة وإلا فإن الله يراك فهو قيوم مطلع على أعمالك فلا بد أن تخافه قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل طبعا بعض الصوفية يستدل بهذه بهذا الحديث يقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني أنا وأنت نعلم وقتها فيعني لا داعي للسؤال يعني. هذا المعنى لا المعنى أنني لا أعلم وأنت لا تعلم ولا أحد يعلم لأن هذه من الغيبيات الكلية الخمسة التي استأثر الله بعلمها لأن الله عز وجل قال يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو إنما علمها عند ربي هذه من أدوات الحص وتفيد التخصيص أي أن علمها اختص به الله عز وجل فلا يشاركه أحد فيها فعند الله علم الساعة عند غيره فمن ادعى علم الساعة هذا كافر كفرا أكبر لأنه كذب بالقرآن والعاذ بالله لأن الله يقول إنما علمها عند ربي وهو يقول علمها عندي والعاذ بالله هذا يكفر والعاذ بالله قال فأخبرني عن أماراتها الأمارة بمعنى العلامة والدلالة وهي كما في قول تعالى فقد جاء أشراطها أشراطها يعني علاماتها وأماراتها وأشراطها جمع مفرده مفرده إيه ها شريط شريط شريطة لا لا لا شرط هل هناك أقوال أخرى اختلف العلماء لا هي جمعها شرط شرط بفتح الشين والراء غير الشرط الآخر ولذلك نقول الشرطي الشرطي مش الشرطي نقول الشرطي لأنه له علامة تميزه لابس لبس يعني يميزه نقول الشرطي قال فأخبرني عن أماراتها طيب خلاص علم الساعة لا يعلم أحد أخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها ربتها يعني سيدتها ومالكتها يعني البنت تكون مالكة لأمها وتكون سيدة لها وهذا إخبار من صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي عصر الإماء فتكثر الإماء فالرجل يتزوج بالأمة فينجب منها بنتا هذه البنت تتبع والدها في الحرية فتكون البنت حرة وأمها أمة والمال مال سيدها والمال مال هذه البنت فتكون الأم البنت هذه صارت مالكة لها وسيدة لها هذا يعني أشهر أشهر المعاني. طبعا في بعض الناس يذكرون معنى آخر وهو أن البنت تصرف تصرف المالكة لأمها الآن ترفع صوتها على أمها والكلام ده وهذا أيضا دلالة على فساد الحال وفساد الزمان والعذو بالله في بعض الروايات تلد الأمة ربها ربها يعني سيدها ومالكها طيب ربها هي نفس المعنى إن الرجل يتزوج بأمة الحر يتزوج بأمة وبعد كده ينجب منها ولد يكون هذا الولد مالكا لأمه وسيدا عليها لأنه يتبع أباه في الحرية ده المعنى ده بسيط وسهل طيب عندنا رواية أخرى أن تلد الأمة بعلها أن تلد الأمة بعلها طيب نيودها فيه اندباء الرواية نقول أن كلمة بعل في اللغة أصله السيد المالك إيبا أن تلد الأمة بعلها تساوي أن تلد الأمة ربها إيبا كذا المعنى كله إيه واحد طب لو قلنا أن البعل هنا معناه الزوج فنقول إيه نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفساد الزمان ومن فساده أن تباع أم الولد ام الولد اللي هي الامة التي تزوجها الحر فانجبت منه هذه لا يجوز بيعها ولكن مع فساد الزمان يبيعها سيدها فتظل تنتقل من شخص الى شخص حتى تقع في يد ابنها وهو لا يعلم فيصير زوجا لها وهو لا يعلم وهذا دلالة على فساد هذا الزمان وعلى هذا التأويل ولكن التأويل الاول اولى لانه يحمل كل الروايات على معنى واحد فيكون معنى بعلها لها بمعنى ربها أو ربتها قال وأن ترى الحفاة العرات العالة العالة يعني الفقراء رعاء الشاء هم الرعاء يعني أهل البادية وأشباهم من أهل الحاجة والفاقة يتطولون في البنيان يبنون عمارات طويلة جدا من هم العالة والفقراء ورعاء الشاء يتركون رعاة الشاء وبعدين يبدأوا يبنوا القصور والعمارات وغيرها في الصحراء هل هذه الأمارات التي ذكرت أمارات متحة أم أمارات زم هل علامات الساعة علامات زم أم متحة يعني إذا قلنا أن هذا الشيء علامة من علامات الساعة يبقى زم ولا متحة نقول أن العلامة إذا ذكرت أنها من علامات الساعة لا توصف بمتح ولا زم إلا بدليل آخر لأن بعض العلامات من علامات الساعة ومع ذلك هي علامات متح زي إيه كما في الحديث النبي صلى الله عليه في حديث البخاري من حديث عوف بن مالك قال اعدد ستا بين يدي الساعة ذكر منها قال موتي ثم فتح بيت المقدس يبقى فتح بيت المقدس من علامات الساعة متح واللزم متح وشيء طيب ومحمود يبقى إذن أمارات الساعة كلمة أمارة للساعة وعلامة من علامات الساعة لا تقتضي متحا ولا زما إلا بدليل آخر يدل عليه في رواية أخرى للحديث وأن ترى الحفاة العراتة الصم البكمة ملوك الأرض يبقى دول حفاة وعراء وعالة ورعائشاء وصاروا إيه؟ ملوك ولكن وصفاهم الله صلى الله عليه وسلم بوصفين قال الصم البكمة هل معنى كده أنهم لا يسمعون ولا يتكلمون أبدا إنما لا ينتفعون لا بسمعهم ولا بكلامهم فهم لا يستفيدون بسمعهم ولا يتكلمون كلاما حسنا صم بكم عمي في قلوبهم أيضا يسيرون يعني يصيرون هم ملوك الناس وطبعا الذي يرى حكام المسلمين في الفترات الماضية يعلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني القذافي عليه من الله ما يستحق وقف مرة يخطب فقال يا جماعة يعني يقولون المصريون ذكروا وفضائلهم وفضل مصر أنتم أيضا ذكرتم في السنة يعني سياتي بجديد فقالوا طيب احنا فين في السنة قالوا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وترى الحفاة العرات العالة يتطاولون في البنيان وأنتم تبنون القصور في الصحراء يعني المجرد الذكر أنهم أيه تذكروا لأنهم الحفاة العرات العالة ففعلا هو كده وصدق لأنه من الصم البكم الذين لا يعقلون نص الله العافية قال ثم انطلق فلا فلبس مليا أو فلبست مليا والملي بمعنى الوقت الطويل قيل يعني كما في رواية ابن ماجه أن نبي صلى الله عليه وسلم أخبره بعد ثلاثة أيام يعني النبي صلى الله عليه وسلم لبس مليا أخبر عمر بعد ثلاثة أيام وهو وقت طويل قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم وهذا فيه الأدب الجم أن ينسب العلم إلى عالمه وأن الإنسان إذا لم يعلم قال الله ورسوله ده في الأمور الآن يقولها في الأمور الأخروية أما الأمور الدنيوية فيقول الله أعلم يعني أذكر أن أحد الناس كان متعنت أو معانا يعني فكل لما يسألوا عن حاجة يقول لي الله ورسوله أعلم فقلت له أنت تبخيني النار ده الله, الله ورسوله أعلم قلت له كذاب لأن الرسول لا يعلم الآن الأمور الدنيا والحادثة فإنك لا تدري ما أحدث بعدك فما يجأ يقول له طبخت إيه كلت إيه ما يقولش الله ورسوله أعلم إنما يقول الله أعلم سبحانه وتعالى قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم طبعا في رواية أبي هريرة عند مسلم أن يبسى الله قال ردوا علي الرجل فأخذوا ليردوا فلم يرد شيئا أو فلم يروا شيئا يبقى هو قال لهم ردوه علي ردوا علي الرجل ولبث مليا فذكر قال أتدري قال الله رسول أعلم فكلها روايات تدل على انشغال الصحابة بهذا الآتي إليهم حتى أن أبا هريرة كان من الذين سعوا ليردوا جبريل فلم يدركوه عليه السلام طبعا هذا الحديث فيه من الفوائد يعني ما أكثر, أكثر مما ذكرنا ولكن هذا الحديث يسميه بعض أهل العلم فهرس الإسلام إذا وضعت فهرسا لدينك فهذا هو الفهرس أنت تسأل في قبرك عن ثلاثة ما من ربك يعني ما من الذي كنت تعبد؟ وتسأل عن من نبيك من نبي وتسأل عن دينك إذا سئلت ما دينك فالدين عندنا ثلاثة مراتب ديننا ثلاث مراتب إسلام وإيمان وإحسان وكل مرتب فيها فيها منازل فلا بد أن تضع فيه رسا لحياتك أنت الآن في المعهد ستدرس هذه الأمور العقدية يبقى إذن علي يلزمني شرعا أن أتعلمها نظريا يعني أن تؤمن بالله أتعلم كيف أؤمن بالله وما هو الإيمان بالله وكيف أحقق الإيمان بالله أتعلم ذلك نظريا ثم أعمل بما, تعلم بما تعلمته نظريا ثم أدعو غيري إلى ما تعلمته وأنصحكم بالصبر على ذلك اصبر يعني لا تقول ماش العلم كثير والمدة طويلة وأظل في المعهد كم سنة وال... والدرس صعب وأجلس من كذا إلى كذا اصبر فلا ينا... لا تنا لا ينال نعيم الدنيا ولا الآخرة إلا بالصبر والصبر من الأعمال كالرأس للجسد فإذا صبرت على العلم والتعلم وعلى العمل وعلى الدعوة فأبشر أنك من الناجين لأن الله عز وجل قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه أربعة أن تتعلم نظريا ثم تقوم بالعمل ثم تدعو إلى ما تعلمته وعملت به وتصبر على ذلك كله ضع هذا في رسلا لحياتك قل أنا إيماني ما الذي حققته نظريا وماذا عملت وكيف هل دعوت أحدا إلى ما تعلمت ولا لا إذا فعلت ذلك ستعلم ما هو مقدار ديانتك وما هو مقدار الدين الذي عندك ومقدار الإجابة التي ستكون في قبرك أسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانه بحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك